صدق الله العظيم وصدق رسول الذي ارسله بنا جميع الثقلين الجن والجن بشيرا ونذيرا قد جاءن الله باذنه وشراجا منيرا صدق الله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت عظمتهم رقاب ودلت جواوتهم السعاب ولا نكل قدرته الشدائل الصلاب رب الأرباك ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب وعافل الذنب وقابل الدوب شديد عقاب للطول لا إله إلا هو عليه تركنت وإليه متاب قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حليفا صدق الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الحي الحكيم الحي الرحيم الحي الحليم الحي الكريم الحي العظيم الحي الذي لا يموت ذو الجلال والإقام ونحن على ما قال ورقنا وخارقنا أخرى اجزقنا من الشاهدين ولما أوجه وألزم غير جاحدين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 ما يقوم فينا عدل فينا قضاء أسألك اللهم بكل اسم هو لك سنبيت به نفسك أو أنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صنورنا وجلاء أحزاننا فَذَهَبُوا مِنْهُ مِنْ وَسَابِقِنَا وَدَلِيلُنَا إِلَيْهِ وَإِلَى جَنَّاتٍ نَعْمَ يَغْنَى عَنْهُ مَا ذَكَرْنَا منهما نسينا وَعَلِّمْنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا وَارْزُقْنَا ثَوَابَهُ إِنَّ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أُذِنَّا اللَّهُ مَاجَنَّا إِنَّ مَنْ يُحِلُّ لِحَلَالِهِ محمد الذين يقيمون حدود الله ولا تقعنا من من يقيم خوف او يضيع الحدود من اهل القران الذين هم اهل كرام يا ارحم الراحمين اللهم اجعل قرانك قرومنا ضياء ولابصارنا جنى ولاشقالنا دواء ولذم بنا ممحسا عن النار وخليصا اللهم البسنا به الحلل واسكننا به القرى وأسرع علينا به النعم وادفع منه عنا النقم واجعلنا به عند التزاء من الفامزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشاقين وشغلته من الدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وبالآخرت من الفاسرين اللهم انفعنا ورفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيت سلطانه وبينت برهاده قلت يا أعزم القائم سبحانه فإذا قررناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن بك نظاما وأفشحها كلاما وأبيانها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان وحرص من الزيادة والنقصان فيه وعذ وعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين ولا من تنزيل من حكيم حميد اللهم فأوجب لنا به الشرف المزيد ووفقنا جميعا للعمل الصالح الرجيد وهم اجعلنا بجراوة كتابه المثقفين رلاله بحطامه مستمعين ولأوامره ونوانيه خاضعين وعند ختمه من الفالزين ولثوابه حاجزين ولك في جميع شعورنا ذاكنين ولك في جميع أمودنا الراجين اللهم فقف لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيين مننا للمحسنين اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباردة من خير وعافية وشحة وسلامة وسعة رزق لنا منه أنفر الحق والنصير وما أنزلت فيها من سون وبلاء وشر وذائر وفتنك فاصرفوا عنه وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين طمق من المؤمنين والمؤمنين والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عقوبك وعقوبهم واهدهم ثمن الشلال وأخرجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش ما غير منها وما غير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 وأكرم نجنه ورسع مضخله بالماء من بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الثنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وأنزل على قبول المضياء والنور والفزحة والسنور وجازهم بإحسان إحسانه للسيئات عفواً وغفاناً حتى يكونوا في بطون الألحال مضمئنين وعند قيام الأشهال آمنين وبجود رضوانك واثقين وإلى أعلى عنو درجاتك سابقين رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا إذا وصلنا إلى ما شعروا إليه تحت الجنازل والتراب وحدنا رحمتك يا أرحم الراحمين وهم إنا نسألتنا الخير كله عاجله وآجله ما علنا منه وما لم نعلمه ونعوذ بك من الشرق كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لا منعه اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عفرك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عفرك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قبل وعمل ونعوذ بك من النادي وما قضب إليها من قول وعب وما قضيت من قضاهم فجعل عاقبته لنا رشدا قبل تقبل توباتنا ومحل ذنوبنا وسيئاتنا وثبت حدتنا واهد قلوبنا وسدف ألسنا سنا لأحسن الأخلاق لا يأتي لأحسنها إلا أن وصف عنا سيئة لا يصرف عنا سيئة إلا أن وهم من قلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن الصخط إلى الضدر ومن الفقر إلى الغنى ومن الكساءة إلى الإحسان ومن الضم إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن البدعة إلى السنة اللهم إنا نسألك إيمان والعفو عما سنفركان ناثموا بأرشيان اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سرآت واجعلنا اغنى خلقك به وافقر عبادك اليك واغننا غنى لا يغنى وصحه لا تهين واغننا اللهم عما أغنيته عنا واجعلنا أسواتنا من دنيا شهادتنا ائله ان الله وان محمد رسول الله وتوفنا وانت راض عنا رياضطا جعلنا في موقف القيامه امنين من الذين تلقوا علينا مولاهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا ختم المرآة وتدارس عنا ما كان من خطأ أو نسياس أو تحريف أو تغيير أو زيادة أو نقصان وآمنا إن عنا للقبر ومن شهال ونكير من أكل الزيدان وبيض وبيض رجوها ليوم البعث وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا من المن. اللهم على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين